وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه وبعد لازلنا مع ن و ا خ ذ الوضوء في كتاب ا ل ط ه ا ر ة من كتاب ا ل ع د ة من كتاب الشرح الممتع ل ل ع ل ا م ة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكنا قد وقفنا قد عند الناقض الرابع وهي قول مصنف بعد زوال العقل قوله ومس المس يقظ به مس الذكر مس الذكر ي بدون حائل نعم أ ي و ة حاضر ا ي و ة حاضر فضف ي س أ ل السائل الكريم عن ا ل خ ط ب ة ا ل م ا ض ي ة خطبه جمعه ة وجه الشبه بين الشيعه ة و ا ل إ ي واليهود ما هو الهدف من هذه الخطبه ة والحقيقة ا ل د ف واضح هذا ف ا ض ح جدا ان ا ل ر ا ف ض ة قد خرجوا من عباءه ة ي اليهوديه ة في ا ل ص مؤسس ا ل ر ا ف ض ة في الاصل, في الأصل إيه؟ يهودي كبولس الرسول في ا ل ن ص ر ا ن ي ة شعور الترسوسي يهودي فاليهود صنعوا شخصيات م ت ؤ ث ر ة وتغير وتحرف في الديانات فصنعوا بالنصرانيه ما صنعوا فارادوا ان يصنعوا بالاسلام ما صنعوا فيه النصرانيه فكانت ش خ ص ي ة تسمى عبد الله بن س ب ا اليهودي ابن سوداء كما قلنا اظهر الاسلام وابطن اليهوديه و ت ظ ه ر بالاسلام وفي عهد سيدنا عثمان كما قلت أ ل ب بعض الناس على من على عثمان وماذا ب أ م و ر ثلاث ا ل و ص ي ة والرجعه و ا ل و ل ا ي ة ا ل و ص ي ة والرجعه و ا ل و ل ا ي ة اي ه معنى ا ل و ص ي ة عبد الله بن سبه قال بالوصي ة يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى ل ل ه س ل م أ و ب ا ل خ ل ا ف ة من بعده لمن لعلي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ن هذه ا ل و ص ي ة بوحي من السماء فلا ينبغي ل أ ح د أ ن يخالفها فكل من استخلف بعد رسول الله ك أ ب ي بكر وعمر وعثمان هم غ ا س ب و ن غ ا س ب و ن ل ل خ ل ا ف فلا تتم ا ل و ل ا ي ة لعلي إ ل ا بالبراءه من من, من أ ب ي بكر وعمر وعثمان هذا فكر, رفض. فكر الرفض يعني ا ل ش ي ع ة يقومون على هذا ا ل م ب د أ م ب د أ أ ن ا ل و ص ي ة يجب أ ن تكون لمن لعلي رضي الله عنه و ل أ ب ن ا ئ ه من, من بعد. الحسين من بعده ناصر امام الحسن بن علي رضي الله عنه ثم الحسين بن علي رضي الله عنه ثم علي بن الحسين رضي الله عنه وهكذا الى ان وصلت ا ل و ص ي ة الى من الى ا م ا م رخم كم اثنا ش ر هو الامام محمد بن ح س ن العسكري وهو الان في سرداب سامراء ما ز ا ل و ينتظرونه خروجه من ا ه د الايه المنتظر أ ن ا أ ق م ت في يوم ا ل ج م ع ة ع ل ا ق ة بين الفكر ا ل ر ا ف ض واليهودي في أ ك ث ر من عشرين ن ق ط ة و ا ل ت ق ي ا ن ي تماما ل أ ن الرفض نبع من ع ب ا ء ة اليه و د ي منها أ ن اليهود لا ياكلون لحم ه الجذور معنى لحم、الدذور. لحم يأكلونه الجذور الإبر كذلك الرافضة لا ن ح ل ج ز و ر اثنين ان اليهود لا يقع عندهم الطلاق ثلاثا و ا ل ر ا ف ض ة لا يقع عندهم الطلاق ثلاثا ان اليهود لا ليس ل ل م ر أ ة ع د ة عندهم كذلك ا ل ر ا ف ض ة ليس ل ل م ر أ ة عندهم في الاحكام اليهود يحرفون ا ل ك ل م ة عنه و ا ل ر ا ف ض ة ا س ا س ي ة التحريف في العالم اليهود يسبون الله ويتهمونه بالنقص بالندم بالتعب ب ا ل ح س ر ة ا ل ر ا ف ض ة ي ق و ل و ن ب ع ق ي د ة البداء اليهود يحصرون الملك ة في ذ ر ي ة داود الرافضه يحصلون ا ل إ م ا م ة في ذ ر ي ة علي ه ي انت يا شيخ واضحت انه التوقيت ا ل آ ن لأن م ع ذ ر ة ل ل ر ض يعني ل أ ن طلي و او ا ن ط ل ا ل أ م ر على كثير ممن من المسلمين في هذا الزمن وامتد امر ا ل ش ي ع ة الى بعض البلاد زرعوا في ب ل ا د المسلمه الان الفكر الشيعي وشيعوا عندنا في ا ل م ح ا ف ظ ة ا ن ا س ا ولازال الفكر يمتد بالاموال فلابد من التحصينات ب ح ج ن ا التحصينيه ة ا فانت شيخ وضعت ص و ر ة ولما وضحت طيب خير شاء الله. لا الخوارج شاء ل لا ل ه ا هم خرجوا على علي رضي الله عنه اما ا ل ر ا ف ض ة هم الذين شيعوا علي وغالوا فيه غالوا فيه حتى قال ابن سبا انك انت الله لعلي بن ابي طالب طلبه علي فهرب كالزئبق واراد ان يقتله شيع خطر قادم على ا ل ا م ة خطر الفرس و ل ل أ س ف الشديد أ ن الكثير من المسلمين يجهل هذا المعتقد فاردت أ ن انبه يعني أ ع د ل ه ا هي ا ل ز ي د ي الزيدية, الزيدية. و ا ل ز ي د ي ة م ع ت د ل ة في الفقه فقط أ م ا في ا ل ع ق ي د ة اردم ولا حرج في الشوكان ف ق ه ا ل ي زيدي شوكاني زيدي فالمذهب الزيدي في أ و ل ف ق يلتقي مع من م ع ا ل س ل م أ م ا في ا ل ع ق ي د ة ا ق ر أ واعرف ولذلك النفاق عند اليهود ي أ ص ل و إ ذ ا لقوكم خالوا و إ ذ ا خلوا بدا بطبع ا ل ش خ ص ي ة ا ل ع ر ب ي ة إ ل ى نابول هذا في ا ل ت و ر ا ت ي ن والتلمود النفاق أ ص ل عنده ممكن ق ب ل ه ق و ل لك أ ن ا مسلم زيك يا اخي ش ه د ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله وهم يبتلون الكفر و إ ذ ا لقوكم قالوا آ م ن ا وهم قد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به إ ل ا ا ل ر ا ف ض ة ا ل ش ي ع ة أ خ ذ منهم النفاق فيما يسمونه الا التقيه ة سمى ا ي التقيه هي ت س ع ة اعشار الدين تارك ا ل ت ق ي ة كتارك ا ل ص ل ا ة لا ايمان لمن لا تقيه له معنى ا ل ت ق ي ة ان يظهر بخلاف ما يبطن من خلل السني انت ناصبي و ل ق ت من طينه النجسه تترك ع ب ا د ة الى الله عقيده تاريخ اقرا البدايه ة انها ن ا لا اريد الا ان اجيب عن الاخ الفاضل الذي ي ر ي د ان اوضح التقابل بين العقيدتين ا ل ر ا ف ض ة و م ن ولذلك قال الشعبي امام اهل ا ل ك و ف ة انهم يهود هذه الامه وقد صدق الشعبي في قوله قال الناقض الرابع من نواقض الوضوء ومس ا ل ز ك ر مس الزكر ينقض الوضوء المس لابد أ ن يكون بغير حائل في مس بحائل ومس بايه بغير حائل ف إ ن كان المس بحائل لا ينقض ا ل و ض و ع انما المس هنا المقصود به المس بدون حائل ببطن الكف أ و ب ظ ه ر كما قال المذهب و ا ل ح ق ي ق ة م س ا ل ز ك ر ي م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين ع ل م ا ء عندنا حديثان في ا ل ق ض ي ة الحديث ا ل أ و ل حديث ب ص ر ة ا م ر أ ة حديث من ب ص ر ة قال صلى الله عليه وسلم من نفذ ذكره فليتوضا حديث من ب ص ر ة الحديث الثاني حديث من ف ل ق بن علي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن نس ا ل ز ك ر فقال إ ن م ا هو ب ض ع ة أ و ب ض ع ة منك يعني إيه جزء من أ ج س ا ء ج س د بعض العلماء قالوا بالنسخ أ ن حديث خلق نسخ حديث بصره فقالوا إ ن نس ا ل ز ك ر لا ي ن ق ب ا ل و و على اطلاق سواء بشهوه او بغيره شهو فريق قال هذا و ا ل ح ق ي ق ة د ع و ة النسخ د ع و ة تحتاج الى دليل فالنسخ لابد فيه من م ع ر ف ة التاريخ اعتمدوا على ان طلق ابن علي قد اسلم متاخرا وهذا الكلام يرد ل أ ن ه ربما ي ق و ل قد أ س ل م وبلى عن الذين أ س ل م و ا من قبل م ش ك ا ه ليه ن م ر ك ل ي أ ن الحديث معلل إ ن م ا هو ب ض ع ة منك فالحديث المعلل لا يجري عليه النسخ ل أ ن الذكر سيظل ب ض ع من ا ل إ ن س ا ن إ ل ى أ ن يموت معلّم طيب فريق قال بالجمع بين النصين فريق قال بالترجيح فريق قال ان المس على كل حال يستحب له الوضوء هذا قول شيخ ا ل ا س د ن ا ك م ر الراجح من اقوال العلماء في المس ان المس اذا كان ب ش ه و ة ينقد الوضوء ل أ ن ا ل ش ه و ة م ظ ن ة ا ل إ م د ا ء يعني إ ذ ا مس ب ش ه و ة وجب ا عليه أ ن يتوضا و إ ذ ا مس بغير ش ه و ة لا وضوء عليه إ ن م ا يستحب له الوضوء قال لمن جمع بين الصيد الحديث الاول من مس ذكره فليتوضا ى على, ستح... على وجه ل ا ا س ت ح ب على وجه الاستحباب يعني يستحب له ان يتوضا ح م ل ه على هذا الا ان الراجح من اقوال العلماء ان المس يختلف فان كان ب ش ه و ة يجب عليه ان يتوضا بظهر الكف ببطنه لا و إ ن مس ذكر غيره هل يتوضا, يتوضأ؟ يعني ت ي رجل مس ذكر غيره يتوضا هو لا يمس إ ي ه ذكره هو وعلى هذا فصل فقال أ ن يمس ذكرا متصلا يعني غير منفصل عنه صاحبه كما قلنا في ا ل أ س ب و ع الماضي يعني لو قطع ذكر ثم مسك ذلك الذكر تتوضا لا يتوضا كذلك ذكر المشكله المشكله المشكل يعني ا ي ه ا ل خ ن ث ة واحكام ا ل خ ن ث ة في الفقه الاسلامي ما اختلط فيه ا ل أ م ر لا ندري الك هو ع م ا ن س ف إ ن مس ذكر ا ل خ ن س ة وفرج ا ل خ ن س ة ي ن ق ذ ا ل و د و ء مس الذكر و ا ل ي ه والفرج معا ف إ ن مس ا ل ذ ك ر فقط ا ل خ ن س ة مست الذكر فقط ي ن ق ذ ا ل و د و ء لماذا ل أ ن ه ربما يغلب عليها الليه الالوف ة ا ل ح ق ي ق ة الكلام في م س أ ل ة ا ل خ ن س ة م س أ ل ة غير م ط ر و ح ة إ ل ا في أ ض ي ق الحدود لذلك أ ق و ل ومسح الذكر ينقذ الوضوء مسح ذكر نفسه لا ما حوله ما هو ما حوله برنسيان يعني من مس الخصيتين ينتقد و ض و ء لا ا ل م س ح هو للذكر فقط قال المصنف ومس ذكر متصل او قبل قبل يعني قبل فرد بظهر كفه او بطنه لماذا نص على الكف او البطن لان هناك م ن ه ب يقول ان مس بالكف ا بالبط ا ب ل لا ا و ه ن يستدرك ا ل ح ن ا ب ل فيقولون ان الظهر كالبطن ايه سواء و ف صحيح لان اليد اليد تسلق على الظهر والايه والكف معا قال ع ل البطن والظهر معا ولمسهما من خ ن س ة مشكل ولمس ذكر ذكره او ا ن س ى قبله لشهوه فيهما انتبه ف إ ن الضابط في هذه ا ل م س أ ل ة هو الايه ا ل ش ه و ة فطالما وجدت ا ل ش ه و ة يجب ا ل و ض و يعني مس ذكر ذكر غيره إ ن مس ذكر غيره يجب على من مسه أ ن يتوضا و ا ل آ خ ر لا ت و ض ا إ ل ا إ ذ ا استهان طبعا يعني حينما أ م س الرجل تعال شيخ تعال اقرب منك كذا توضا ما توضا كذا توضا شيخ انما هو ب ض ع ة م س ا ل ز ك ر كمس الجبهه للغير تماما、هس. فمن مس ز ك ر غيره يتوضا الممسوس إ ذ ا كان بغير ب ش ه و ة ولا توضا الذي مس رمتانه قال نعم بقصد او بدون قصد الاسئله نحن لا ندخل في الخلافات انما هذا القول ا ل ر ا ج ع نعم مظلس ا ل ا م ز ا ء ي ت و ض ع بحائل و ش ه و ة متى ولا ل ش ه و ة تجب ده حتى لو نظر إ ل ى أ م ر د إلى أمرد ثم الشهاه ف أ م ز ه وجبه حتى و لو لم يمس ا ل ش ه و ة توجب الوضوء المس و و ض ء ده هي ا ل ا ص ل شرع له الوضوء لانه ا ي ه مظنه الانهيار ا ه مظلة ل ولمس ذ ك خلاص. ومسه, امرأةً بشهوة. نمر كم ده؟ كم؟ خامس. ومسه امراه بشهوه او تمسه بها ومس, ومس حلقه بدن لا مس شعر وظهر وامرض ولا مع حائل ولا ملموس بدنه يعني كلام به قال المصنف ومسه م ر أ ة جاءت ك ل م ة م ر أ ة عامه وتشمل ا ل ز و ج ة ك ب ي ر ة ا ل ص غ ي ر ة ا ل أ ج ن ب ي ة المحرم غير ه ان مسها بشهوه وجب أ ن ي ت و ض ع المس ف س ر ه ابن عباس ب أ ن ه الجماع وهذا ا ل ح ق ي ق ة هو أ ر ج ح ا ل أ ق و ا ل لماذا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل كان يقبل زوجته ثم يذهب ل ل ص ل ا ة وكان نزل د احيانا فيجد قدم ع ا ئ ش ة في ا ل ق ب ل ة فيزيح قدمها عن ا ل ق ب ل ة و ن س ج د اذا المسوا اللمس يختلف عن المس ولذلك قال ابن عباس المس هو اله الجناع فاذا مس وان قصد بالمس اللمس مس اي لمس ب ش ه و ة وجب اله الوضوء قال ومس امراه بشهوه او تمسه بها ومس حلقه دبر حلقه الدبر إ ذ ا مساها أ ي ض ا ل ن ق د الوضوء قال ل مس شعر و ظ ف ر ل م ا ل ا فرق بين المس مس اليد والجلد ومس الشعر واليه والغفر ل أ ن ه م ا منفصلان عن ا ل ش خ ص ي ة الشعر لا ياخذ, يأخذ حكم اليه ك المتصل لو قال لها ان دخلت الدار فشعرك طالق ح ي ف طلق لماذا لان الشعر اذا طلق م ن ف ص ل منها لا يقع الطلاق اما اذا طلق ما من اتصل منها لا يقع الطلاق ولا يتضعض يعني قال لها ان دخلت الدار فانفك طالق تطلق, تطلق ام لا تطلق ل أ ن ا ل أ ن ف ا ي ه متصل ففرق العلماء بين ما هو متصل وما هو من فصل هذا ا ل ح ق ي ق ة كلام م ه م انتقل بعد ذلك وينقض غ ص ل ميت ا ل ح ق ي ق ة كلام المصنف في أ ن غ س ن الميت ت ن ق ض الوضوء ل م يحتاج اليه دليل ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة كان منهم من يغسل الموت دون أ ن ي س ت ح ب ان ي ت ر د انما فلي هناك دليل في وجوب الوضوء على من غسل الميت أ ن الوضوء ينتقد فهم قالوا ان الذي يغسل الميت لابد أ ن يمس ه ذكره ولما مس ا ل ز ك ر فيجب عليه أ ن نعود إ ل ى ا ل م س ع ل ة قبل ذلك مسه ب ش ه ر ه او بغيره ثم هو مسه ذكر غيره ولم يمس إ ذ ا هذا الكلام لا مردود قال لسه ح ا ي ق ه حاط ف ي ه ا ل أ م ر و ا ل أ م ر ض يعني يقول الايه النظر إ ل ى ا ل أ م ر ض فلا ينقض ا ل و د و ء لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ا ل ح ق ي ق ة اذا مس الامرد واشتهى ي ن ق ذ ا ل و د و ء لان هناك اناس ابتلاهم الله باشتهاه الامرد اكثر من ا ل م ر أ ة ف ا ل ع ل ة مع ا ل ش ه و ة متى وجلت يجب اليه ا ل و د و ء قال واكل اللحم خ ا ص ة من الجذور يعني ايه وأك واكل اللحم خ ا ص ة منه و ا ل ح ق ي ق ة الوضوء م ن ا مسته النار هذا ن ش ق ه فكان آ خ ر عهد رسول الله الا يتوضا م ن ا مسته النار والحدث ي عند البخاري انه خرج على أ ص ح ا ب ه وهو ي أ ك ل ز ر ا ع ة شاه ي ن ه ش ه ا ثم ليله الصلاه دون أ ن يتوضا خلاص ي ب م ا ا ل أ ص ل ا وضوء من مساته اليه النار لحم ا ل ج ز و ر هو موضوع الخلاف بين الحنابله ب ي ن المذاهب ا ل أ خ ر ى لحم الجزول لحم هو المذهب ا ل ح ق ي ق ة على أ ن ه يجب الوضوء من لحمه لكنهم فرقوا بينهما ولا يجد العلماء ح ك م ة في التفريق ب ي ن ه قالوا ف إ ن أ ك ل كلس الجذور لا ي ن خ ذ و ض و ء وان اكل م ر ق ة الجذور لا ي ن خ ذ و ض و ء ف ا ل أ ص ل في النقض عند ا ل ح ن ا ب ل ة هو اللحم أ ت ل ما هو اللحم ا ل ه ب ر ه ل قال و ا هذا في ف ر ي ق ي ن ان اكل الهبر إيه؟ ينقض م ل غ ل و إ ن أ ك ل سوى الهبر يعني ايه الكرشه م ن ف ص ل منها سوى اللحم نقول ل ا ا ل ت ف ر ق في غيره محب ل أ ن الله عز وجل أ ط ل ق على اننا حرمنا عليكم الايه الميته فشملت كل اجزائها وعلى هذا القول الراجح أ ن كل أ ج ز ا ء الجزور ي ن ق ض الوضوء عند ا ل ح ن ا ب ل ة وهذا اختيار الشيخ ا ل م و ف و ابن ت ي ي ه رحمه الله طب ليه لماذا طبعا أ م ر تعبدي ماشي يا رسول الله أ ن ا ت و ض ى لنعم الابن قال نعم انا توضع من لحم الغنب قال لا مضموح انما قالوا ان لحم الجذور يعصب الانسان ولذلك الاطباء يقولون ان الذي عنده مرض عصبي ينصحونه بعدم اكل لحم الجذور فعلا يعني ان كنت من اصحاب ا ل ع ص ا ب فاياك ولحم الجذور فطالما لحم ا ل ج ز و ر يزيد ا ل ع ص ب ي ة ما يصف ا ل ع ص ب ي ة انها ولذلك قال ابن ت ي م ي ة و ا ل ح ك م ة قد تتضح في الوضوء من لحم ا ل ج ز و ر بهذا انما سواء عرفنا ا ل ح ك م ة اما ن ع ر ف ه ا فالامر ايه ت ع ب د ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة والاحناف على عدم الوضوء من لحم الجزور نعم ط هذا كلام、ما. كلام ت خ ل و ن كده حكاوي الاهاوج حاضر م ولدنا <تصفيق> قال المصنف خلي بالك سنة ي ا س ت ح ب ا ل و ض و ء من مرقه ا الجزور يعني ايه يعني إ ذ ا شربت ش ر ب ة ج ز و ر تتوضا ام لا قال بعضهم إ ي ه مستحب الوضوء منها مستحب الوضوء منها. انما ل الشيخ ابن عظيم ينتصر لوجوب الوضوء من لحم ا ل ج ز و من م ر ق ة ا ل ج ز والحمد و لله أ ن ت م في مصر لم يبتلكم ك م الله ل أو ي ي ب ت الله ي أ ك ل لحم الجاذور بخلاف الملابس اه طبعا أ ي جاذور توكل على الله على طول نعمه و ل ا ن ا أ ن ا أ ق و ل الوضوء ط ب ع ا ح ل ش واضح أ ن ا طابق من لحم الجاذور قاله شو بقى الشفعيه ا ل ح ق ي ق ة يعني ل ي النصوص يقول و ض و ء هنا المقصود به غص الفم ايه الدليل ما الدليل على ان المقصود بالوضوء هو الوضوء فهل شيخ اللحم و ا ل م ر أ والكلشي و ا ل ك ب د ة والراس ك ل ت و ض ه منه قال المصنف وكل ما اوجب غصبا اوجب وضوءا إلا ل ا م و ت ت ل م ى ا ل ح ق ي ق ة كل ما أ و ج ب غصبا أ و ج ب ه وضوءا الا الموت يعني ما يجب له الغصن هذا معناه أ ن تعرف موجبات الغصن ولو ل ت ه ما المرق هي ا ل ل ب ل ي س ت ع ب لها الوضوء عند البعض ويجب لها الوضوء عندك ث ي ر علماء ا ل ح ن ا ب ل ة نبوي الابري طبعا قالوا وكل ما أ و ج ب غ س ط ا أ و ج ب وضوءا إ ل ا الموت هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ح ق ي ق ة عليه ا س د ر ا ك ا ت ل أ ن ه قد يجب ا ل غ س ط ولا ج ب الوضوء حتى لو أ ن ك رجل به ج ن ا ب ة ثم ا خ ت س ل ناجب عليه أن ل أ ن الكبرى ترفع الصغر فلا يجب عليه الوضوء إ ل ا الموت قوي الا الموت يخالف الدليل ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ن ا بيه بفوضى ا ب د أ و ا بموامنها ي وموادع السجود و و ض ء ا ل المغابي ع ن ي ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم عند غسل ابنك ان يردوها قبل, قبل ان ل قبل م و ت أ يغسلوها فقالوا نصنف كل ما اوجب غسلا اوجبه وضوءا على ا ل ص د ر ا ك وهذا ما سنتعرف عليه ان شاء الله في موجبات الغسل قال ومن تيقن ا ل ط ه ا ر ة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين فاصل في ا ل ط ه ا ر ة استصحبه معك و ا ل أ ص ل فيه أ ن الشيطان ي أ ت ي يوحده في ا ل ص ل ا ة وينزع أ و ي ذ ب شعر من بذنه ل ي ت ه ي أ له أ ن ه أ خ ر ج فلا يخرج من ص ل ا ت ه حتى يسمع ف و ت ا أ و يجب غيره الاصل أ ن ك تبني ع ل ي ه اليقين قال ومن ت و ق ن ا ل ط ه ا ر ة وشكه في الحدث او بالعكس بنى على اليقين يعني هذا اصل انا متوضئ للصبح والفجر وشككت هل اخرجت ريحا ام لم اخرج الاصل هو ايه ا ل ط ه ا ر ة ف ل م ا الشك هو الحدث واليقين هو الوضوء فالاصل هو الوضوء ا ل أ ص ل أ ن ن ي محدث والشك أ ن ن ي ماذا أ ص ن ع محدث على طول استصحب ا ل أ ص ل ا ل ي ق ي ن هو ا ل أ ص ل قال ف إ ن ت ق ل م ه م ا وجهل السابق فهو برد حاله قبل قبلهما إ ي معنى الكلام ده جهلا واثنين معا تيقن الحدث وتيقن ا ل و ج و د يعني ايه تيقن انه احدث وتيقن انه توضا لكنه لا يدري ايهما سبق الاخر هل توضا اولا ام احدث اولا ما هو نفعان الحقق ي ة المذهب هنا له ر أ ي والراجع في القول أ ن ه للحيطه يطابق طالما لم يغلب أ ح د ا على ا ل آ خ ر ا ل أ ص ل ع ن ي يطابق طالما جهل أ ي ه م ا هو ا ل ل ق ي ن قال ي ص و م ويحرم, ويحرم على المحدث مس المصحف و ا ل ص ل ا ة و ا ل ط ل ا ف ثلاث سائل في غاية الأهمية غاية من في وابن ت ي م ي ة ا ل ح ق ي ق ة أ ب د ع أ ي م ا ابداع في م س أ ل ة الطواف ف الجمهور على أ ن ه يجب للطواف الوضوء ط و ه ب البيت جمهور ع لكن ى هذا ل شيخ ا ل إ س ل ا م رد ردودا ق ا ط ع ة لا تحتمل النقاش قال انكم تستدلون بقول ا ل رسول الله ان الطواف بالبيت ص ل ا ة فكما يجب الوضوء ل ل ص ل ا ة يجب الوضوء قياس مع الفرق فان الطواف يجود فيه الاكل ويجود فيه الضحك ش ك ل ه الا ولا يجب فيه التسليم أ ل ي س كذلك ف إ ذ ا حمل ا ل ص ل ا ة على الطواف غيره محدد ا قال له انتم توجبون الوضوء على الذي يطوف بدليل حديث ص ف ي ة دي ن س ا ن أ ن رسول الله قال النسائي <سلام> احادثتنا هي ل محاضه صفيه حي فظن رسول الله انها لم تطف للافاضه فيجب على ذلك ان ن ن ط ظ ر حتى تطوف فقلتم ان الطهاره تجب للطواف على اعتبار ان رسول الله قال عن ص ف ي ة ا ح ا ب س ت ن ا يعني لا يجب ان تطوف الا ب ا ل ه لتظاهر فانتم قستم قياسا خطا ف ا ل ح ا ج لا يجوز لها ان تمكث في المسجد والطواف م ق ص اما الذي اخرج ريحا غير م ت و ض ع يجوز له ان ي م ك س ام لا يعجوز فابطلها هذه ادله ك ث ي ر ة ذكر العلماء اني ل ا ح ي ن المسجد لحائض المتاخر نحن ا قلنا أ ن ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشه حائضا فلا لا لا ف أ خ ر ج النبي ر أ س ه لها وهي حائض وتنشطها له ويمنعها من دخول المسجد ابنه الأربع والجهبية الحديث الأربع مذاهب على عدم المسجد المرأة المرأة الحائط المسجد لأصر على أخطأت يكسر عدم حتى في رسول ل ل ا قال قالت يعيشنا المسجد ماذا واني حائط وليل من خبرة هذا ذيع ن ه ا تعرف أ ن ا ل ح ا ض ن ا ت م ق ص المسجد أ ن ا أ ع ر ف ر أ ي ك أ ع ر ف ه و أ ع ر ف الذين يحملونه انما ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل م ل ك ي ة و ا ل أ ح ن ا ف شزوا ولم يقفوا على ضمير وجاء لي هبله العصر ليقول ياجماعه سيد الشيخ اجماعه جنون الفقهاء قال ابن حجر في الفتح ي وان عائشه كانت ترجل راس رسول الله من حجرتها لا يمنعها من دخول مسجد ابله حتى انها قالت رسول الله اني ل ل ه إ حاط نوين خمره قالت اني طيب لو انها تعلم انه يجول حاضر تدخل لما قالت اني م س أ ل ه خلافيه لكن هذا الراجع والذي ندين به لله عز وجل أ ن الحائضه لا يجوز له لها أ ن افعلي كل شيء إ ل ا انت ت ط ه ي بالبيت المهم ابن تيميه مع بعض العلماء لم ي ش ت ر ح الوضوء ل ل ه و ا ل ت ن ا ق انتبه لهذا ح ق ي ق ة موضوع مهم قال م ص ن ف ويحرم على المحبش المحدث حدث ايه اصغر نفس ا ل م ص ع ف يجي يقول لك هدلي ل ي ا ل ي موجود في كتاب رسول الله صلى الله عليه اجماع قبول ا ل ا م ة لا يمس ا ل م ص ع ف الا ه ل ق و ل الطاهر يقصد به من المسلم هذا غير صحيح لشيء ابن ع ث م ي ن يقول حتى بالعقل اغلى كلام هو كلام الله فلا يجوز ان تمثل الكلام الا به بوضوء ب ط ه ا ر ة ولذلك جمهور ا ع ل م ا ء ا ر ب ع ة و ا م ة ا ل ع ل م على عدم جواز المسع الا بوضوء خلافا لابي داود دا اللهم من ع ه من الظاهرين قال ويحرم على المحدث م س المصعب و ا ل ص ل ا ة ينطلق كلمة تنطلق ك ل م ة ص ل ا ة على كل ص ل ا ة فيها وقوع أ و سجود أ و ليس ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز صلاة هنا تنجو مساله خلافيه سجود ا ل ت ل ا و ة وسدت ج الشكر هل هما صلاه الجمهور على انه يجب لهما الوضوء باعتبارهما الا ان شيخ ا ل ا س ل ا م رحمه الله ونعم قال لا ي س ت ر ط لهما الوضوء وجاء ب ا د ل ة ذكرها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يكره س و ر ة النجو سجد وسجد المشركون م ع ه كما أ ن لكن الشيخ ابن عثيم قال فطالما اشترطنا للذي يمثل مصحف الوضوء إ ذ ا حينما يكره سيكون على ا و ض و ء أ م ا س ج د الشكر لا يشترط لها الوضوء و خ ل ا ص ة القول أ ن كلام شيخ ا ل إ س ل ا م الراجح في س ج د ة الشكر و ا ب ت ل ا و ة نعم المسح ب ا ل ق ر ا ء ة حتى فرق العلماء بين الجلده والورق وبين مسح به الكلام ف ي م ت قلنا قبل ذلك أ ن الحائط ت ق ر أ دون مس تقرأ. تقرأ دون أن تمس. هذا ا ل أ ص ل ن ع ممكن م لحائط آ ه طبعا ي ق ر أ بدون مس ابو داود أو أو ده. أو أو على المصحف بسم ا ل ل هو ت ق ل ل ب المصحف مش نفس ا المصحف هو المعروف المصحف. ص ح ف م المحصول بين ه الدفتين انما الموبايل والكمبيوتر لو يسمى ايه يعني ان معي ا ل ق ر آ ن على المحمول المغلق في الحمام ياخذ نفس الحكم بالطبع لا هل ا م ا ذ و ر يا مولانا اذا كان ربنا عذر صاحب س ل س ا ل ب و ل في ا ل ص ل ا ة أ ل ا يعذره في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن يا أ خ ي الفاضل نحن نتحدث عن ا ل أ ر ج ح و ا ل أ ق و ى في ا ل أ ح و ا ل الايه العليل اللي د ناقش واحد عندهم في ح س س بول م ع ذ و ر مرسلات في د الان من أهل إليه؟ إليه ع ع م ي ا شيخ محمد شريط ا ل ك مش ل ه حكم ليس له حكم المصحف لا, لا يجوز ان ت أ خ ذ ا م و ا ل ا ل ل خ ل ا ء او نعم ح س ن ت حاضر اي وكسرت نعم فضلا ولا لا يجوز بيع المصحف الكاثر لا يجوز ل أ ن المصحف لا ينبغي أ ن يمسه إ ل ا المؤمن والمسلم إ ن م ا المشركون نجس نعم لا يسمى مصحف ابا حنيفه هذا ي سمى مصحف إ ن م ا هذه ت ر ج م ة في عربه اصل في العربي في امور ل أ ا ل د ع و ة الرسول صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إ ل ى المشركين فيها آ ي ا ت ق ر آ ن ي ة قل يا ه ل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء ثم ارسلها فهذا دليل على الجواز نعم فضل、الشيخنا. انا بعد ان كنت اقول بان راي الجمهور هو الاصل الحقيقه ابن ا ل تيميه ونمعه ابطل كل الادله ابطل انه مشترك في الطواف اليه ما الفرق بين س و د التلاوه س و د اكثر ل ل ملحو برضو ملحوظة من خمسين تلفون ج ا ء ن اليوم في درس في درس قلنا يفزك في درس طيب ليهم و ل ا ن ة ق ا ن و ا في ايه ماطر و ب ر ض ل شيخ زبون شالوه فيها ماطر يحضرني ان شيخا علمنا حفظه الله استاذ يعني لا لا وانا عارف ذهب إ ل ى ا ل م ح ا ض ر ة في وجود برد شلو امطار و س ه و ب ف س أ ل و ه ما الذي جاء بك إ ل ى المسجد للدرس قال في أ ي ا م الجاهليه وكلعبه ا ن ا ل ت ر س ا ن ع لعب ى فكرة ل كره يعني القديم ورجل فقير ضليع جاءت ر ا ق ص ة إ ل ى فرح و ح ر ر ت ه ا اربعون د ر ج ة م ا و ي ة يعني ملعه ف س أ ل و ه ا لماذا جئت الى الرقص مع ارتفاع حرارتك ماذا قالت م ي ز ن ب الناس والصلاة الكلام مع <تصفيق> يا فافش تعال الى الدرس مع السيوس ماذا يحدث ف ا ل ح ق ي ق ة يا سيدنا الشيخ منذ ان سمعنا هذا من هذا الشيخ ونحرص على ان ناتي الا لعمره القهوه ان ل ع م شاء ي خ ي فيه خلاص؟ نعم. نعم الشيخ بارك الله شيخ تعالى اقرا أ ق ر أ بدون مس د لحتى قال الشيخ ابن ع ث قال وكل ما يكتب فيه ق ر آ ن سطر واحد ب ا ل ق ر آ ن شدد في ا ل م س ا ل ة نعم في أ د ل ة في بعضهم قالوا عدم, عدم الوضوء لمس ا ل م س ا ع ب محنون يا شيخ ع ذ ا ه ا ل ع ز ا ر ي ا ل م ش ق ة تجنب التسير. المشقه تجلب التيسير نحن تحطت في ظ ر و ماذا ي أخو شيخ في ت ح ي د ا أنا ق ر في ألك ر شيخ مصطفى العلوي مصطفى ح ظروف أ أنا ي شيخ ألي العدل ل ه به لله ا لا دليل على عدم المكس إنما ما أن تنقص ندين دليل على عدم عدم المكس هو والأدلة قوية جدا、نعم. نعمه شيخنا خلاص ن ع م و ل ا ن في ر أ ي من قلت لك في ر أ ي يقول ا ق ر أ بدون وضوء تمس بدون وضوء ر أ ي الظهر يا من معهم انما نحن نتكلم عليه الراجع الامه الاربعه اهو و ا ل أ ي م ة ا ل أ ر ب ع ة على وجوب الوضوء عند مس المصحف إ ي ر اكبر ما ر أ ي ك يا حنبليه في هذه القضيه بعد أ ن أنا لا أ ر ى ب أ س أ ن ت ت ر ض ى ما ا ل م ش ك ل ة بعض ا ل ا خ و ة ي ح ج و وسعا في س ي ا ر ة معذور يصلي على الراحله الى غير قبل ا ل ن ا ف ل ة فهناك أ ع ذ ا ر سالت منه ن ثلاث ي ة شقة ذ ا م ع ز و ر كما قلت طيب مننا نعم يقول اذا مسح ا ل ز ك ر بشهوه ومسح ا ل م ر أ ة بشهوه مظله ا ل ا م ز ا ء الا يوجب ا ل ا س ت ن ج ا ء يعني إيه؟ الغسل يجب الغسل ان تحقق الموز والظن و ا ب د ان يتحقق حديث علي بن الوسط تعرفونه البخاري كنت رجلا م ذ ا ء ف أ م ر ت المقداد بن ا ل أ س و د أ ن ي س أ ل رسول الله لمنزله فاطمه ف س أ ل ه فقال اغسل مذاكيرك وايه وتوضا حياكم الله تعالى ونلتقي إ ن شاء الله يوم ا ل ج م ع ة نعم ولانه فضل يملا و نعم المل يجب ا ل ل ض و فقط م اذا سامع يعني إ مس شعر ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ه أ و زوجته لا ينقض ل ه ا ل و د و ء نعم、ها. طبعا واتكلمنا في كلا محاضرتين انت كنت موجود ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة اللي قبلها ثلاثة جزاكم ه و س الله خيرا وبارك الله فيك يا شيخنا نعم يا شيخنا ف ض ل ا ن ت ظ ر و يا اخواني انتظروا يا ا ه ل العزيز انتظروا ط ب ع ا ا ل ر ا ف ض ة عندهم زعل من خ ط ة ل فاتت اشربهم البحر بقر عندنا احنا بحر بجر. نعم, مولانا. فضل مولانا. نعم نعم احنا مولان بحر مولانا نعم فضل لا مزبوط انت ص و ا ب في اوقات ا ل ك ر ا ه مسببه انت ليس لك سبب لا لا ل احسنت بارك الله فيكم ل ك م الله خير ط ب ان شاء الله